أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ نّ قُتِمْتُمْ مَرْضًى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأناتم فأقيموا الصلاة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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل على الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله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 سيجادل الله عنهم يوم القيامة، أما يكون عليهم وكيلان، وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيمان وَمَن يَكْسِبْ إِثْنَةَ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْنَةً ثُمَّ يَرْغَمُ بِهِ بَرِيعَةً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا فَقَدْ احْتَمَلَ بهتانا وإثما مبينا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مَّفْرُوضًا وَلَا مُضِلًّا لَّهُمْ وَلَا مَنِّيًّا لَّهُمْ وَلَا آمِرًا لَّهُمْ فَيُبَدِّلُونَ آثَارَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُضِلًّا لَّهُمْ ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله وَمَن يَتَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دون الله فَقَد خَسِرَ فقد خسر خسران مبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم أولئك